وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ مِمَّا ذَكِرُ بِهِ فَأَرِنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَابَ أَتَوَلَّى الْبَغْضَ أَيَّ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْفِتَنِ فِي قَضِيَّتِكُمْ رَسُولُ كسًا مِ كُ تُ تُقفَُ مَِ لث قد أَنكُ رَسُونَ يوبَ لَكُون كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ ماتئ الى النور في اذنه وانفرجهم من الظلم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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مر قُلِ اللَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خَالِقُ مَا يَعْلَمُ غَيْبَ <تصفيق>